بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يغفر للذين امنوا وعملوا صالحا يدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من قلون فيها من أساور من ذجب ودؤلوا عن ولذا يشبر in <laughs> What if I took I <laughs> Come here by يشهد منا في عدهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات ويذكر اسم bye, -bye. girl. وإذ بوى نادي ايه And it's گوه. ولكن ينادوا خوفا من السقوع منهم Oh. <laughs> be <laughs> yang suran